الإسكندرية على شاطئ اللغة على شاطئ اللغة مع فيصن حجاج أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ هذه الحلقة ببعض التعريفات اللغوية الإذعان هو عزم القلب والعزم جزم الإرادة بغير تردد الأذان في اللغة هو مطلق الإعلان وفي الشرع هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة الإرادة صفة توجب للحي حالا يقع منه الفعل على وجه دون وجه وفي الحقيقة هي ما لا يتعلق دائما إلا بالمعدوم فإنها صفة تخصص أمرا ما لحصوله ووجوده كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون والإرادة عزيز المستمع هي ميل يعقب اعتقاد النفع ومطالبة القلب غذاء الروح من طيب النفس وقيل الإرادة جب النفس عن مراداتها والإقبال على أوامر الله تعالى والرضا وقيل الإرادة جمرة من نار المحبة في القلب مقتضية لإجابة دواعي الحقيقة الإرهاص هو ما يظهر من الخوارق عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره كالنور الذي كان في جبيني آباء نبينا صلى الله عليه وسلم والإرهاص هو إحداث أمر خارق للعادة دال على بعثة نبي قبل بعثته وما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من أمر خارق للعادة وقيل إنها من قبيل الكرامات فإن الأنبياء قبل النبوة لا يقصرون عن درجة الأولياء بعد ذلك ننتقل بكم أيها الأحباب إلى فقرتنا الصوتية أيها المستمع الكريم وكما وعدناك في حلقتنا الماضية نكمل الحديث المثمر مع كاتبنا ومفكرنا المعلم الخبير في اللغة العربية وعضو اتحاد كتاب مصر الأستاذ الوهاب زيدان أبو شهبة حول لغتنا العربية الجميلة وحبها وانتمائنا لها أهلا بحضرتك أسوال الوهاب مرة أخرى أهلاً والسلام حدثكم في الشيطان وبكل الكرام في البداية هناك ألفاظ دخيله على اللغة العربية من اللغات الأخرى فماذا في جعبتك من هذه الألفاظ اللغة العربية أخذت من اللغات وهذا ليس نقص بل هو يدل على مدى باتتسحها وعلى أنها تتسع للجميع وعلى أنها كثرة مفارثة. وكثرت وزرها فاذكر بعض الأمثلة ده عرضيها كلمات عصلاق المصري اللغة المصري القديمه مثل ايوها البطارة جاي يعني كلمة الحقولي كلمه جاي ده رغم القديمه القديمة الزرادية الزكيبة الشونة الخات كوش يعني كوش على يعني مم. كلمة لبشة اللي هي لبشة القصر نعم مجنة المشنة وحو يا وحو طبعا طبعا كل كلمة أشهر والنرع العالم نعم no. كلمة وش نعم no. وأخدت من اللغة الاسبانية كلمة بيوضو وأخدت من اللغة اللاتينية مثل كلمات من الصبل وبروضة والرشدة والفدام والكفية ومن فاتورة وخدت من اللغة الوهنية كلمة الكافي جو اللون المعروف كلمة no. كشري نعم no. وأخدت من اللغة الزيرغوليفية كلمة رخ المطر المطر, المطر كلمة رخ الدنيا مترخ يعني رخ المطر كلمة رخ هنا هذه كلمة رخ, رخ, رخ من اللغة من كلمة اي هيرغلوفية. هيرغلوفية. هيرغلوفية قديم. آه. كلمة رخ المفروض أننا كلمة إيه وكلمة الكعك أستاذ الوهاب يعني ألاحظ أنك تختار المفردات المتعلقة بالطعام وتصيل لعابنا نعم <تسجل> جزء جزء خروق شهر رمضان جزء ابو ياب فأجبا كده نتذكر الهام الجميلة كالسيس ندخل على الطعام نعم ضعر الكلمات فيه ايه خدم اصلها مصري والسناني والاتيني والنزي والغليس يرى ان هنا في كلمات اصلها ايه ايطالي اللغة خلعتين ايه ايه ايه ان هنا عن بنا اللي هم غريق خاتف نور على الحركة الإيطالية نزباكيتكي المقرون المعروفة طبعا السيكا الاوانطا باتا البتيلو البطارية البلياتشو البنبيرة البصة التيرتو روبابيتيا لاحظ اخر عزيز والمستمعين معظمها في حق السين لاحظت كده يعني التيرتو الصنيورة الشكونيرة الفلسة الفلسة, الفلسة. الكباية الكارو اللقنبة المريالة ومجمع اللغة العربية يشكر انه دائما بلاقد اجتماعات اللي بصفة يمتادع بصر هذه اللغة هناك بالطبع روائع في اللغة العربية تقف أنت عندها وتنظر إليها بنظرة الكاتب والمفكر والخبير في اللغة العربية بالطبع أي المختارات تختارها لسادة المستمعين لكي نسلط عليها الضوء؟ روائع اللغة العربية بحر لا ينفد في أيتين في القرآن الكريم اليمين الكريم لفريق اليمين زي الشمال والشمال زي اليمين ولا تتغير القراء وربك تكبر صورة المتذكر يبقى 3 الايه الثانيه وكل في فلك يسبحون صورة يسين الايه 40 اللي يهمنا وكل في فلك لو انسك كلهم في فلك اليمين هو الشمال القراءه بتغير والشمال زي اليمين القرار لن تتغير نعم اثنين انا اتنين الامام علينا كنا نعرفين انه هو امام الجلاغاء رضي الله عنه البلاغ نعم قال بيت شعر البيت حضرتك تقرار اليمين زي الشمال نعم وتقرأ من الشمال زي اليمين نعم قال فيه مودته تدوم الكل هول وهل كل مودته تدوم نعم لو قريته من اليمين هو من الشمال ولو ورد الشمال اليمين الكرامه تغير وهذا يعتبر من الروع ده عارضيه اديت سيفا وعازين سناء كريم بيت شاعر ما فيش فيه ولا حرف متصل بالثاني يعني البيت كله كله حرف منفصل عن الحرف اللي وراه هذا منتهى الصعوبه ومنتهى الخطوره ايضا الله بصفتك طبعا انت كنت مثل الشاعر صعب جدا تجيب بيت شاعر مثلا 30 حرف مثلا ما فيش ولا حرف لازق ومتصل الحرف اللي وضاع. طبعاً بحاجات هو بحاجات طبعاً بحاجة يعني, بحاجة يعني بحاجة. هذا هذا بالطبع يعني في محله الآن لأن الدنيا حر ولا يجب أن يلتصق حرف بآخر. يبدو أن. <تصفيق> الظروف هي بحاجة الأخرى. قدرات ينفصله. هي الأخرى تريد أن تنفصل عن بعضها. طبعا هذه مداعبة لتلطيف اللغة العربية للسد المصنعين. نحن نحبهم جميعا طبعا ونجلهم نعم. الشاعر قال. زر دار ود إن أردت ورودا وردع ودع داراً أهوى داوداً الله زر ما فيش ولا بيت عزيز المجتمع الكريم ولا اللي وراه. ما فيش ولا حرط مستقيم بالحرط اللي وراه سبحان الله نهاية والمعنى مستقيم زر دار ود إن أردت ورودا. وردع ودع دارا آوة داودا مفيش ولا حرف مبتف هذا يعني من روائد عربية نعم وعند هذه النقطة وبعد هذه الثمرات الجميلة وهذه الدقائق المبدعة مع الكاتب والمفكر والمعلم الخبير في اللغة العربية وعضو التعايد كتاب مصر الأستاذ عبد الوهاب زيدان أبو شهبة نتوقف وكنا نود الا نتوقف مع حبي وجماليات وعشق اللغة العربية شكرا لحضرتك أسوة عبدالوهد شكرا لك فيصل ولكل المجتمعين كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجد